ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك أولئك شر مكان وأضل تيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أقاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذب الرسل أغرقناهم وجعلناهم للمات آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وتمود وأصحاب الروس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تسبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطرة أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هدوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن لا ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وتوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل تبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا